أهل وثمان إجماعاً لإستنباط أحكامي جزئي متطور أو قيد المتطور الذي يشتعوه بي. مرتبط بظروف مختلفة لقواعد وأحكامي كليه لقواعد كليه لزوابتي عاما أبي دي أصلاً زمينك أو اقتزائك زمين استنباطك كما جار جار شو جاي إمرأة إجماع عبيرة سرشتها وحجت أبين مردم عبيرة تبع عيتي كان بياني بياني إجماع على السرخ لا في أول مثلاً إمرأة إجماع عبيرة السرقة لأهل كتاب فارز كانه خط الإسلام جني أهل كتاب ازدواجي إلى جملة كريم لبر أو لبر خطر لو طريقه ومتوجهه أم الاسلامي كن بياني جاء نجد خو هنا كي لبرابر نص وإجتهاد كريم شمك أخته او أو تجذيز هذا ليس هناك قواعد عامي قرآني عام حاضر الملايات هذا يعني الاجراء تجویزه هذا يعني هر مجتهدين ايجابي اكن الان واجب هر مسلمان استطاعته هجنه لأهل الكتاب خوازه به ضرور قرآن وخواست مقابل تسبب المسلمان بوده بس محجد بونه اجماع بمعنى اولا كبه او ظرفتها قجل قرآن او ظرفه او ظرفه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 لفر أويك إجماع أو تصور كراء ولا أصول فقه ولا فقه أويك اللقرآن آي صور بحان زي السورة نساء بدليل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساد مصيره حتى مشهور آلين جار يقنا فرهاد وتيب إمام شافعي بتؤالي إجماع حجته دليل وبين القران أيش؟ شو سه رجلمان نه تدرد سه جار ما یا خاتمی قرآنی که نو وقتی هات چایی سر بوده فرمود و زیوم تو آمایت ایخو اندو لحال که آموزار جی هینا نظر آمایه ادلا بکال سر فضیت اجماع چون اگر دقیق بکلیلسیاکی آیات که درک کرد که آمی ربطی به اجماع عونی آیاتی کترک ربطی به ولكن هناك قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه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 وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو اسم ثم يرمي به بريئا فقد يحتمل مهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا في جواهم من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس امر الله ومن يفعل ذلك الله يجعلنا الله فسوف من امر عظيما ومن يشاقق الرسول الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نأتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كنجواك يا مرض صدق ومعروف إصلاح بين الناس أوان به نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أو خلي السياقة كذا جاهد وأعيش لا ندخل أكريه أما بقاعدية أو كا وقت السبب نزول خاص به خو إنك تخصيص نابه دليلين بزاني لا وقت أعرف شو نبي أنا أكلي بدليل أو لا السياقة هنا أو سبيل المؤمنين أو كسر اتباع غير أو سبيل بكا أو يتر لا ندرش داي أمان شو هناك يعني سبيلي المؤمنين هر موافقي أمري خواهي كتابة ايش تجتبني ايش تجتبني فرز اكين شخص اخوين مجتهدين اتباعي غير سبيلك فيش لو اجمع اجمع منقذنا ايش هيك المجتهدين دوك اجمع من يعني ابو خويا جيك تاع ام سبيلي مؤمنينك تشيا دياري بكريك تشيا يا جماعه قالو فرزه كاين اللي جيكك جاك نفر للمجتهدين هينك قال ما سلمناش لنا شو شركتي نك الا جماعه من اخذنا به واختي ام تشيا يا ام زميلي هي تبعي يا شيخ خويا مشتهي تفضل انا لا, لا سبيلي مؤمنين بو مجتهد ام جاره سبيل المؤمنين ام اشتم مجمع عليه يا كابي ام هنا بروات السري سبيل المؤمنين ام اشتم مجمع عليه يا وابي ام شخص اي سب لانا ده او يجري ام حجتي امك ام اجماع بوا تشيب يعني انتشه انيرا اقتضاءه وحده ولكن لو كانت المؤمنين بكره لاتباع المؤمن الذي من المؤمنين ان يكونوا يسوع هو يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان يكونوا يمكنهم ان مكان حقيقة ان دليل يمكنهم أو يكونوا يمكنهم ان هشتي يمكنهم ان يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول واولي الأمر منكم جاء من أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم بيت بعض قد الأمر من الأمر, الأمر. الأمر. الأمر مشروطة مشروطه با موافق كتاب كتابه سنة به تنازع اجار التنازع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحصن تأميلا أبوايا أعبوا مئين بكرايا استناد بكرايا أموا أمرهم شرابين <تصفيق> جاء عجيبا نبر اويك اجماع أعبوا جورا تصورك وزور زعيف ربتي درعوا بشورا ايهر أطر الله وطرر رسول وولي الأمر <تصفيق> بنا لا آخر أمر وتم ودليله السباق سيونكل أمر دليله هلا أمرهم شراب بينهم أمرهم شراب بينهم بزانين شيء أمرهم شراب بينهم أمرهم مسألة اعتقادي عليه رأي نظرني أحكام الجزئية رأي نظرني قواعد عام من مقرر بوا استنباطي جزئيات لا قواعد عامية كأبي تأمر كلي دي. دي كأبي مشاورة تشاورك لي لما قلتي كأبي فما بيش شرابي شرابي حتما أبي من جرب أجى إجماع لمشورة و آه... وتم تصور كلامه يترى بتي و وندرها، ومثلاً أو أو رجالك آ ولا ما لحالك هني غني النبي اسمه، <تصفيق> قضية كتيريش ها كهربوه هم كاتبه جديدانيشه باسل يكن كآيه خليفه من حكمي شورا يعني كحار زور روش نعم قضية أصلا عن عبارتين من الأمر خليفه بيته رأسي قوى إجرائيه بو أحكامي كأولي الأمر مقرب يكن أولو تخويه كلا قول لك انا الأمر الامر وخليفه ايش واخي اكواننا وجلسه الشورى أهل نفر لا اهل الشورى وخليفه ني لا حتى يزه الاستدلالك رايك يقول بسلمني بوان بلعم اجماعنا سربوه ايشهروا قهره المسلمانيه كتر واجب واجب اتباع فبره تنفيذيكم لا اشتهكم من سيره كي توفي اختصر الاناره صك ا الله يك حكمي جاهليتي وحكمي اسلامي چيا وويك انسان دليب كان لا تعيد حكمي جاهلي و ول غيري تعبر حكم اسلامي كان و هو باب وويك حكم اسلامي بيت كار كا <تصفيق> مثلا شتيوك السربازي لو زمنا باسي ليك لك ايا جائزة يعنا كدوائيا بو بياني اما كشي حكم جاهلية وشي حكمي اسلامي وإليك الآن ما يعرف به حكم الله من حكم الجاهلية إن من البين أن الدين الذي قد أنزل الله تعالى به الكتاب قد جاءت مسائله على قسمين مسائل يتحدد بها تصورات العبد عن الله تعالى والكون والإنسان ومسائل تتلقى منها القيم والأحكام. فأما القسم الأول، فلم يترك كتاب الله منه صغيرا أو كبيرا بغير ما ينبغي فيه من البيان. فلم يبقى للإنسان من ثم إلا أن يلقي السمع إلى الهدى يبين له كل ما لا بد لمن يريد أن يعبد الله حق عبادته أن يعرفه ويؤمن به. وأما القسم الثاني، قيم والأحكام، فقد جاء على قسمين أيضاً. قسم في بيان احكام جزئية معدودة ليس بينها تناسب تندرج به في قواعد كلية يغتفى بتقريدها قواعد كلية عن بيان الجزئية نضروا من درج تحت قواعد كلية نابل او جزء جزئ بيان كريم فجاء من زمى بيان كل منها بمفرده وقد ترتب على ذلك ان يستوي في تلقيها الخواص والعوام واغسلوا وجوهكم هموا كيف كما ان من النعم المادية نعما قد خلق الله كل منها على صورة قد هيأته لأن يتمتع به بمفرده تمتعا خاصا يتأتى من كل أحد من غير حاجة إلى اختصاص وذلك الهواء والماء والضياء وقسم في بيان أحكام غير مخصورة بين كل مجموعة منها تناسب قد صوغ أن يكتفى في بيانها بذكر قاعدة كليا فما من ما جعل هذا الخسمة يظهر في صور قواعد كلية قد فوض بس بعض الجزئيات منها إلى منهم في أمرها على اختصاص مجتهدين. كمثل المعادن من النعم المادية يأخذ من كل منها ما لا يحصى من المشتقات يستخرجها منهم في معرفة السنن المسخرة لها منهم في معرفة السنن المسخرة لها أهل اختصاص. فأما الجزئيات المنصوص عليها من الأحكام فقد جاء بيان كثير منها في الكتاب نفسه كما في كثير مما يتعلق بالصلاة والحج والصيام والنكاح والطلاق وغيرها وبقيتها قد وردت بشأنها في الكتاب أيضا إشارات قد أدركها النبي فجاء فيها بما يكفي من البيان وأما القواعد الكلية فقد جاء بتقرير كل منها آيات من الكتاب أيضا وقام بتبيينها والعمل بها أول مرة رسول الله وجمع العلماء المختصين في مختلف شؤون الحياة من أصحابه ليكون ذلك أسوة لكل جمع يسلكون سبيل الإيمان والعمل الصالح من, من يأتي في المستقبل الزمان فحكم الله قد تضمنه كله كتاب الله ولكنه من حيث تلقيه على ثلاثة أقسام قسم يتلقاه منه كل المخاطبين بأحبام الله العارفين لسال القرآن وقسم يتلقاه منه ثم يبينه للناس رسول الله وقسم يتلقاه في كل قرن جمع العلماء المختصين في مختلف شؤون الحياة من فأما القسم الأول فلا حاجة في تلقيه كما قد أنزل كما قد نزل إلا إلى إلقاء السم سماع بشهود جاء سأل ج جبوا أهمه من لا اختلاف لا نيجو لا روج أو جل لا بين في هذا اختلاف الفقهاء في إدراك بعض من أحكام هذا القسم فإن ذلك يرجع إما إلى اختلاف, اختلاف درجاتهم في معجفة لسان القرآن وإما إلى التشوش بما كان يجب أن لا يلتفت إليه من الروايات مثلا وكل ذلك ما في إلقاء السمع بالشهود كمزاحمة يا نبي فأما القسم الأول في قرآن فلا حاجة في, تلق في تلقيه كما قد نزل إلا إلى إلقاء السمع بالشهود وأما القسم الثاني فإن كون رسول الله الذي هو بأعين الله إنك بيعين الله هو المتلقي له يجعل المؤمن يوقن أنه قد تلقي كما أنزله الله شن لجر شاو ديري خواهم تعالى استخراجك أقر اشتبعي تياركازو امه ياد اولي اقريم وبيان ذلك انه صلى الله عليه وسلم له مقامات ثلاثة النبوة اي تلقي انباء الهدى من الله والرسالة اي تبليغ ما قد تلقاه والامامة اي كونه اول المسلمين يتأسى به كل من يسلك سبيل عبدهية الله اول المسلمين فاما في النبوة فقد كتب على نفسه ان يعصم النبي فلا يتلقى بقلبه لا يمعصوم ينجي لا يتلقى حديث نفس أو وسوسة الشيطان ولكن رحي الله ولا ينساه بعد أن تلقاه إلا ما شاء الله وإيش استثناء كبوانيك يعني ينساه وأما في الرسالة فقد أصم الرسول كذلك أن يقول بتب يقول بتبديل أو نقص أو زيادة أو أسمد لنبوة رسالة وأما في الإمامة ويكون ذلك إمامة في معرفة هدى الله والتسليم له والعمل الصالح وفيما يبقى بعد تبليغ نصوص الوحي من التبين. فأنه ليس المعصوم لامامته شون أي شون دوايا خو وختيك أو ما جاءوا تحسسيدي هداكنيه أجل معصوم أبي خوي تر تيكشة تناخذ لبين, لبين أما خلك أما بيننتر ولا فأنه ليس المعصوم ولكن رحمة وملك الله للجلال والإكرام ليس بتاركين أمرا بكماله إتمام النعمة على المخلصين وسلب الحجة المتبعة إبليس اللعين ليس او رحمة ملكة بتها ركالي امرا يخلد به خطأ او خطيئة خطيئة او بو كثانيتر مثلا امشتك عام مقاعدك خطأ أبو خطيئة ايجبوه بيغماري خواك عمدانيك تشي اشتباعي او بطيخ خطيئة او خطيئة او خطيئة او خطيئة او خطيئة يوم الدين يا عصا ادم وربهو غير يوانه يعني بني ذات الهنية معصومين الى امام تاتشن بشر. وإجازة ااا هن تخلصوا بيد خطابه أما رحمتي إخوآ نظر بمؤمنين وركي إخوآ عزتي إخوآ نزل بكافرين إجازة كهرب مينتو. أو أو لا تنكره رب مينته أو أخته أو أن هتاليتي أن تام نبي أو أن تمن فجتي أن تام فجتي أن تام نبي دخلت أكادوا يا تصح يا كابوم إمامة تصح شدلة اختياره فلا يقال من هذا أو ذاك إتمامي نعمل لسر أمام آه هنا خطيئة الخطيئة فلا يقع الشر من هذا أو ذاك إلا يأتي وحن من الله ينسخ ما لا ينبغي ويهب للإمامة الكمال وما لم ينزل فيه وحن كأنه يكون قد وقع على ما ينبغي بوئي تقريب كلاوس كلاوس كلاوس الإمام عليه وحاصل ذلك أن ما يأخذه إمام المهتدين من تنزيل رب العالمين حق مثل ما تدل عليه نصوص الكتاب لدواء أو تهذبون تبي تصف وعما القسم الثالث استنباط القواعد فإن الطريق إلى تلقيه الطريقة التي اختارها الله للمؤمنين التشاور المخلوم بالاتفاق فإن ذلك هو السبيل الذي قد يسر للمؤمنين سلوكه كبرو تفرق نجو والذي ليس في اختياره مخالفة الحكمة أخير أو همونيوبي أو همونيوبي أو همونيوبي أو باستنباد بوايش يعطاني كان أنا ويتعبث ولا تحمل الإنسان ما لا عتاقته له به. اگر هم جزئاته بأن كان هزارا كتاب نيرة أن إنسانات وأنا ولي أو دفعه إلى ما لا يحصى من كثرة الأخطاء. أجر إجازة انفراد له لا استنباطا وما لا يريده الله لعباده من الاختلاف وتفريق الدين ومفارقته. وبيان ذلك أنه لو أنزل الله تعالى ما كان القواعد الكلية المذكورة كل الجزئيات والدرجات فيها. التي تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان لكانت الكتب المنزلة اكثر من ان يتمكن الانسان من تلقيها وحظها ولكان ذلك مناقضة للحكمة التي قد اقتضت اعطاء الانسان ما يتعلق بامر الاجتهاد والاستنباط من القوى والقدرات قدرة بلاود وهي شهر خويش تكاني دوني ولو اذن لكل مؤمنين ان يقوم بالاستنباط من القواعد المقررة بالفراد لَكَانَ قَدْ اذن لِمَنْ يُرِيدُ لَهُمْ الهتداء اذن ورهبوا الى الاعتصام يحد حبلهم في متاهات الاخطاء وباتخاذ سبيل الاختلاف والتفرق عما يدعوهم اليه فاختار تعالى للذين امنوا ان يكون امرهم شورى بينهم وجعل ذلك قليلا لاستجابتهم لربهم و هروا و كدير بقريني و إقامتهم و مما رزقهم الله الذين تحققهما تحققوا عبودية الله و عدمهما عبودية الشيطان او ايش بابا يعني منزلة الشورى الشورى لا مهم عذكر لا فعل الدين وذلك أنه انه وان لم يكن احد ممن أم امرهم شرابانهم معصوما يكون كشعور من الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه ومما رزقهم الله ينفقون طريقا موصلا إلى أعظم, من من الى اعظم قدر مما يمكن للبشر من الاصابات اصابات زوره بأخطاء بي كما بيت بخلاف اجتهادي فردي ووسيله الى تقليل الاخطاء إلى حد النذور ولأنه زم حدين وأواناجه ولأنه لا طريق إلى الكشف عن هذا القسم من الأحكام أحسن من التشاور أما عن شو زي في الخيانة هذاك كأويكلا وسألنا أنجاني عن داوة. ويكون من يلتزمن التشاور قد ما عليهم تكون تلك الأخطاء النادئة مغفرة عنها مغفرة معدودة ما دام لم يظهر ما هو الصواب من أحكام الله موقتاً بأحكام الله سيؤكري فتكون كل مستنبطات هذا القسم مقبولةً مثل ما كان الأولان كتاب تبين خاصة كان اسمه ويكون المؤمن بما قد جاء به كتاب الله من التصورات المتبعون للأقصان الثلاثة من الأحكم على دين الله وأما الاستنباطات الفردية فلا شك أنها مجلبة لأكبر قدر ممكن من الأخطاء ولأن الانفراد بأي جاء أول أكبر قدراء معفو عنه يجني شون تقصيرك وبعد شون الحكم هنا حسبناك ولان الانفراد بامر الاستنباط مع امكان التشاور تركه لخير الامرين لا تكون الاخطاء الناشئه منه معفوا عنها مذكوره ولا معذره من بعمل الله بل لان السبيل هذا الانفراد غير السبيل التي قد الله عباده الى سلوكها لا تعد الاستنباطات المصيبه الحاصله من سلوكها كذلك من احكام الله شنو ايش حرمك يا كابي. شو عيش احسنك انتقام زين فليكون ما عند كل مستنبط خليطا من بعض دين الله وامر هو من غير دين الله بعض الدين الله خير هو كل وبعض التصورات المذكوره وكل بعض القسمين الاولين من الاحكام له استنباطات يا خويا من بعض الله هو من غير دين الله غير دين الله وذلك شأن المشركين الذين فرقو وفارقو دينهم وكانوا شيعا الذين لم يتقوا ربهم فتقطعوا أمرهم بينهم زهرا كل حزب لما لديهم فرحون وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسنا منهم في شيء في شيء ارتباطه إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا كان يؤمنوا البتاة وثمان عصري ازدرار ينكره واستثناء ازدرار فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليضيع ربه لإقامة دين المعتصمين بحمد الله جميعا المتبرئين من التفرق ولا يستخفه المتفرقون ولا يحزن على المختلفين فإنه كذلك شاء الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك او دروه هل بس له اختلاف امتي رحمتهم يرأى فرمي اختلاف ما اخلاف رحمتهم تنها غير مختلفين مرحومين لو اختلاف امتي رحمتهم ولذلك خلقهم نقوي اختلاف لما قرار نبو الزوري يبكى باختيار اخو عبوديتكم و او ايش منجر ببا اختلاف لب... لذلك خلقهم و اذا الجذر اللي يعبدون لذلك اختلافنا ولك اختيار خبيبي النبي ابو جعفر كيتم من تجربوا رَبِّكَ ربك لان ان جهنم من الجنه والناس الى المختلفين اجمعين ومن كان يريد رحمه ربه فليسرع الى ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان الدين ولا تتفرقوا فيه كأرى على ما تدعوه اليه اتفاق وإقامة دين تركي أهواء الله يجتبي إليه من يشاء غير مختلفين مؤمنين ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا متفرقين إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولا لا كلمة كلمة سبقت من الربك إلى جل مسمّل قضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم أوانك استعن لا أهدينوا للكوران لا في شك منهم ريب فلذلك فهدعت وإقام الدين واستقم كما أورثت ولا تتدع أم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأورث لأعدل بينكم ناهي من مهيه رهقه الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكن أعمالكم نافجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير يرى ان حاشيكم سوى لا يخطأ أنه قد لا يتيسر التشاور كما هو حال المسلمين منذ استبدال الملك العضوب بالخلافة فيضطر المؤمن إلى الانفراد في الاستنباط امترارا ومن يضطر غير بارئ ولا آن فلا يسمع عليه استبدال الخلافة آخر كجوء لا أبدى استبدال استبدال الملك العضو تأت تبدلون الذي هو أنا الذي هو خير مجول بكأче مفقول صريحك إيه يا جد؟ أو الحين قايتك داح وبينهم يعني تضع في صندو. ما الجيم؟ ما النابين؟ ما درج النابين؟ يعني ناب. يعني ومن يضطر غير باقٍ ولا عادٍ فلا اسم عليه إن الله غفور رحيم فمن يضطر إلى الاستنباط منفردا ولكنه لم يرضى بما هو فيه ولم يطمئن بل جاهد بماله ونفسه في ابطال باطل وإقامة دين الله ومثلا إمام أبو حنيفة لا مجبورة استنباط كلا بر استدراك في يشوه خريكة خنقة خريكة مجاهدة كابور هنا حكومة إسلامي بل جاهد بماله ونفسه في ابطال باطل وإقامة دين الله كما كان يقول ائمه الاخيار من السلف لم يأثم استنباطاته الفرد الإنفرادية لإقترارية المنفردة الاقترارية، بل كان له أجره بما فعله أجله عليج هاي كأجديه لإجدهاد لاستنباط الإنفرادية غير إقترارية يعني بو الشوراب الشراب كان معذبة بإجدها ويقال مثل ذلك في المضطرين إلى اتباع المستنباطات الإنفرادية الاقترارية. أو كل مشتهدي سيج مقلتك غير راضين بما هم فيه ولا مطمئنين وفي من يقوم بالاستنباط المنفرد فيما هو من أمره وحده لا من امر المؤمنين اشتي خاصي اخوي قيناك فحاكمية الله التي تحقه كلمة التوحيد والتي لا ايمان لمن لا يحقها ولا يجهد لاحقاقها مظهر نظام يحكم بمجموعة اقصان الثلاثة من الاحكام ولا يخل بها دانيا ذلك على اساس المبينة الدينية المبينة في كتاب الله باسدها من أوضاع الحكم، فإنّه مما تقتله كلمة لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله بعطاء القسم الأول من الأحكام وضابط للقواعد الكلية، وأطيعوا الرسول بطاعه القسم الثاني خاص وأمركم. قول الأمر من إليهم أمر استنباط القسم الثالث وحل الأمور وعقدها وخذ جميع العلماء من مختلف شؤون الحياة الذين يكون كأمر الم... الذين عامنوا الشورى بينهم يعني أفرمي مؤمنين مؤمن أمره الشورى بينهم هنا بيحركز بيداني شيء أنك أصار تشكيدي أنك أو أولو كان أوعني أي كان في أموبهم ونحك أميشك بمعنى أولو الأمة دلد. انا ظل منكم في شيء ربّوه تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالذي يجوز التنازع معه من الثلاثه الله رسول وللأمر وللأمر فقط الله سبحانه فحضر التنازع معه من أجل الجليات وأما الرسول فان تبييناته لا تترك كما بين بينا بدون دعاية وأصلاح فيكون ما يقر عليه منها من أحكام من الله فلا يكون التنازع معه إلا تنازع مع الله وهذا هو السر تكاريب لكلمة اطيعوا الرسول بخلاف كل ذنب الذين قد يكون حكمهم خطعاً ولا ينزل, ينزل فيه واحد مصلح مما يصور تنازع المؤمنين معهم استناداً إلى برهان فعلى أولي الأمر أن يستقبلوا عند إبلاغهم الأحسام الإجماعية الاعتراضات المستندة إلى ما يعلم أو يظن أنها أدلة أخي اعتراضي وهي مز... أول عزاني اعتراضك هيش حقاً جاء حقاً قبولك أو هيك حقمية تبينك اعتراضك فان تبين ان الحق مع الذين امنوا رجعوا هم مجتهدين عما قد اجمعوا عليهم وان تبين بطلان الاعتراضات انتهى المعتربون لي اعتراز كفتن وانتثلوا تلك الاحباب كمان يمتثلون القسمين الاولي الى احتياج هذا القسم في كونه واجب الانتثال إلى تأييد من الله ورسوله وتبعيته لما لا يشرك في كونه من الله جاء ذكر لغضي للامر بغير كلمه لكلمة عن فرع أصل